أوحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويه خامية على عروشها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا